لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما